فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ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 قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما كون الآيات والنزر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم أن ننجي عُشْلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا نج المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنت في شك من دين إن كنت في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله